أفلا تتذكرون تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج, ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 المجرمون آكس رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنما قنود ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأم لأن جهنم من الجنة ون الناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا ركبو بها خرُسُ الدَّعاء خرجوا الجذور وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمع يدعون ربهم خوفهم وطمع ومن ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرت أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذرقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر نع لهم يرجعون ومن أظلم من, من ذكر بأيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تك في مدية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ نَسُوقُهُ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ مِنْهُ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون